بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك فبتغي مرضاك أزواجك والله رسول رحيم قد فرض الله لكم فحلة أيمانكم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 وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِنْ قَلَّقَكُمْ أَنْ يُبْدِلَهُ أجواجا خيرا من كن مسلمات مسلمات مؤمنات طانتات سائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا ايها الذين امنوا ان انفسكم واهلكم نار وقودها الناس والحجاره وقودها الناس والحجاره علينا لا يعصون الله لا يعطون الله ما أمرهم ويسعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتبروا اليوم إنما تجذون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله, توبوا إلى الله توبه نصوحا ان كان قد تاب الله عليكم فانه غفور أَتَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ سَجَدٍ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون يقولون ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها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 كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلن يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الدافين وَبَرَءَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَآءَتْ فِرْعَوْنُ إِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي وَنَجِّ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفصنا فيه من روحنا وصدقت وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين أيها الإخوة الكرام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوجيع محفوظة